بسم الله الرحمن الرحيم بل مرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عزرا او نذرا انما تعدون لواقع فاذا النجوم طمست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 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَبَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ بَاءً فُرَاتًا وَيْنٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إن طنقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا مِنَ من اللهب، إنها ترمي بشر كالقصر، كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتزرون ويد يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فَإِن كان لكم كيد فكيدون ويد يومئذ للمكذبين